بسم الله الرحمن الرحيم والسير والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم وجدناه اسفل فَلَسَافِلِينَ ثُمَّ رَدَّنَاهُ أَسَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرَ مَنْفُونٍ فَمَن كَذَّبُ كَفَعَتْ بِكْتِنَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْسَنِ من <تصفيق> الحاكمين